ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا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 أَلْهِيَهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ وَظَنًّا تَظُنُّ السُّوءَ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّمَا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذواها ذرونا نتا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 ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ يُدَخِّلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعْذِبَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وأثابهم, وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ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 ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خَلَتْ من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا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 هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدية معكوفة والهدية معكوفة محله. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمهم أن تطؤهم أن تطؤهم فتصيبكم منهم عرّة بغير علم ليدخل الله في رحمته ما يشاء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 فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحبط بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخل ان المسجد الحرام لا تدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امين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 ترهم ركعا سجدين يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم. من ما ثر ذَلِكَ ذلك مثلهم في التوراة وثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغض بهم الكفار